la ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا um então... لهم ملاق ربه ZANG وهي تجري بهم في موج كالجبال ونا ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق Je oh, أفلا تعقلون No. Uh -huh. I'm okay. ربك الدكتور محمد Dank uh ah. وتمت كلمه ربك لان جهنم من الجنه والناس اجمعين